قبل لا الوجود تصير جبرائيلي لك وصل الله عليك وقال حبيبي يا ابو القاسم قبل لا الوجود وصل الله عليك وقال حبيبي حبيبي محمد اسمك الاغظم عليك البارق افلادم صلى سيد وسلم ملائك باسمك السبح النجوم بساحلك تحلم قدا سل بيك من ربك وانت من القداس وانت من القداس حس نخلاقك و نطقك صبح حتى الهوية عجقك حسنا خلاقك و نطقك صبح حتى الهوية عجقك طيبة ذاتك و وصفك طيبة ذاتك و وصفك منها جلاده براسم لا لا لا لا لاا لا وجودك يغتلف طاها عن باقي وجود الناس وجودك قمة الرحمة حب عاطفة ورحسة الوجودات السماوية حبك حفة لا ينقاس رضو الماء فاتنها جمالك والورد والياس جمالك والورد والياس وكل شي بحبك تغنى حتى الحور والجنه وكل شي بحبك تغنى حتى الحور والجنه محمد يا حبيبي الله محمد يا حبيبي الله حبك القلب غايم حبك القلب غايم لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا حد محمد اسمك الاعظم عليك الباري قبل ادم صلى سيدي وسل ملاك باسمك سبح نجوم بساح لك حلم قداس من ربك وانت من القداسك وانت من القداسك حسنك لاخكون ضق صبحت الهوى يعشقك حسنك لاخكون ضق صبحت الهوى يعشقك طيب الذاتك واصفك طيب الذاتك واصفك من اجل ادراسم من اجل ادراسي لا لا لا لا لا لا لا لا